فالتر فإذاً إذا جنا ولا على حسب العديد يسكر انتباعه ولا جالة إرث ولا يقول له على قدر ألي ما قد سلم قد جالة إرث جالة إرث إلى الأصفى مخاتب داع مخاتب داع مدلاً ما تبون بدون كاتب دفع نص المال نص مال المكاتب يجي له نص ها يجي له نص نصيب بسم الله هم ما بعد 7000 بسم الله متساهل بين يا ما ضيعها ابلا فيها هذيبه بس, بس, بس ألا زينا لا ماذا لنا عليه أه لماذا أبو هاي أورا كامل كدهو مسكدا بجيبور له عبد ما أمور الشي أعمل سابر يملك إذا ما قد تكسب الله أعمل سابر يملك إلا على قدر ال... لا ما قد تكسب يملك كل هذه والتسبب أي دام هذا عندك كدوة مبني عليها المكاتبة إنه يملك كل ما تكسب لك دي دي ما لكن دا الحكم ما أقدور ماي كل العبد منشيله ما أقدور حر ها لا فإذا ما بلا مثلا نصه عتب فإذا دماغ. يلا نصف قبل قال فيما تبعهم إلى أحكامه حي إذا عدا حي ولا ما أقدمان أفهم عبد شو بعدها ومين إذا هو هم الوصية ولا ايه اذا اوضا اذا اوضا ايه مدلا مثل الامور دي الحق الحي ايه ايه ايه ارش والقناية كلها الهجو كسده ايجيله ناصفه اذا كلها نص ها ها الكادر داوجز اتلبه اذا حق زناه ولا اذا مكاتب ما عليه لا حد العبد حد العبد حد العبد اه سابريت نصف الحد هذه مثل الريم ومثل يا فيما يتبع حض من الأحكام قدية والميراث والميراد والوصية والحد الحد ما بلا الحد دي بات بعض سابر مثلا بات النص لا اه لا بس بلا بس بلا القلب تقول سابر ما الريم لا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 أناشتله. هذيف قال إل حقة صار لقدر حكمه قال الحكم الحرية على قدرها يصدق هو هو سواء كان رحية هو ولا أي ولا مين ولا مين أي ما هو مين يعني ولا طه ولا طه أيه له ناس الناس فتلاه الناس فهم الليك إما من الوصية ولا من الاتر. إذا قتعتك من الناس ها. لكن ما في العرش وغيره ما عطش. غير أن جد ما يهت. الشيب ما يهت ما تقوى ما هو ما تقوى الشيء. الله. صوره فان له عليه. له عليه بس. ويرد ما أخذ بالحرية إذا رجع للرك الرك. مع الاستطاع. مع الاستطاع إنه يكمل ما لقتاه. قلت شل. قلت شل درس ولا نص من. فإذا يرجع كله سواء كان أرث ولا غير ولا ولا يا ها سلام إذا ما خرج خلاص ما خرج هذا نسلم السيد يا الوقت ما علشان يخلص ونجمع ونجمع هاي يجيء إذا كان له من ذي المال ذي أخذ يرد وإنها من كسبه ومن في الله قدور السيد وإذا ما السيد ينتهي إذا ما هو آه قل بذلنا بسم الله الذكاء إذا أخذ الذكاء قاله ورد ولم بأمواله إذا ما هو مبيه إذا أخذ باسم بسمة أرد والله عارف، بيروح. ولا استيموينعتك، ولا إذا منهم يكمل ولا. <تصفيق> إذا خرجنا ال <تصفيق> العبودية. <تصفيق> آه. يعني ما له استحقاق الأعزية، مثلًا ما أتى الميت وهو في حاله. الكتابة. ما له ما وجد في ذيك الوقت. دب دبع أربع في أربع وإنه ثلاثة ثلاثة والله مص ولا ما. هو. وتسري كالتدبير يعني في ذريته. يقول تا جاء وقد دفعت الألأمة مثلا كاتبها سيدها وقد دفعت ما جاء بعدها من أولاد فوي لها الله يسري بهم الله العيد إذا جاء وقد دفعت إذا نبدأ أنا أجد فعلًا على حسب الحكمة ديما. على سيدنا. على سيد. قال توجب الضمان وتوجب الضمان. إذا بالشريكين مثلاً إذا بالشريكين في أماه واحد منا كاتب. وقالها أولاد يضمن لي المكاتب نصيب ذاك. إذا هو موسى. قطحه على سيدنا. كتني على بيعه ذي. بيعه ذبيا جوز. هو ذبي. بعدها <تصفيق> اكو على ساييد ديا دكان دكان ناملا بكاجه لا يهاك يا لوك بكاجه ما هو ديرين طيب تو تنبا يدري مع الشيكات بالله الشيخ الكيرن انا اجي له هذا يدوس يمه ما اريد من الشيخ باركته لو زعل كنت قاعد يهره بقى معه ما هو ملعب <تصفيق> ما له دخل لا بس بعدا يا سيني يلا ما دخل أي أي نجد. نجد. آمنة آمنة أنا أنا أنا فهاي أما العبد. ما هو قال هاي كح ما هم صلاة واسثبت به الضامن وإن عجز هذا استبد به الضامن يعني وهو ليش المكاتب إذا جاء عجز عن ما الكتاب هذا العبد لا يضمن بالأول أول أولاد بدور صلاه يرجع قال يستبد بالعبد اه عظامه وهذا المكاتب بيجع صلاه إذا عجز ويضمن له خيرك حسن الله والله هو قبل الوفاء هو من الحر على <تكتشفت> الصمت أبرأ معنا أنه ما عدا, عايزة عدا عايزة راجع لهم جمع ما عدا راجع للشريح الله يديعك نكاح نكاح اللزم كده كان يدي ما عدا المكاتب يدي قيمة ويدي قيمة أولاد المكاتب فإذا مثلا رجع بدو صلاة ما عدا صلاة صلاة ما وفاء ما وفاء بالمستبعي إيه وله قبل الوفاء حكم الحر يعني في التصرفات اشتغل ولا عد مسيده لا يستخدمه ولا يبيعه ولا يأجره ولا يسويه أمه معله يقربه لا يضاهه ولا له قبل الوفاء حكم الحر موقوفا ما هو هاي نا ما حط مال فر ال معدك معناته إذا جاء عده ما استطاع يتمكن والله فيرجع كل أمواله وكل ما صلاة سيدة. لكن سيدة. آه. بأجيز هو نسى على ما مرة نعم بصرفات العرب ما هي من بصرفات العرب. هي عتقه هو. أو أبو فلماي، فلماي، أر ما البيع والشراء والكسب، العبود، أما العتق والوقف والوه الهبة قالنا مختلف <تصفيق> ولا اله... ما لا، العبودية أنا أجي أخرجي المال هذي هو مبروطة يسلم فيها مال، بلاه سرعة، بلاه دينسي، قال غالب احتراز ومن وضع السيد لمكاتبته فلا يجيب الحج بس ماذا فيها؟ والله ما هو ما معلن بدقائده ومن أرشي القناة فإن العبرة بحال القناة ولو عتبه بعد من بعد وكذا الحق لا يجيبه حتى يعتبه شكرا لبايت شكرا أنا عادة كلها موضوع يعني حكم حكم الله ويسي حمزة عن الخدايا إذا لحج كلها واش ما أجبر له مات فيها. مات فيها. روجيه الناج إنما شف الله ما ما الله قدر وما يجزي الله مثل الصبي هم ما هم ما هم مثل دي ما هم, ما دي ما هم كما وصل وجب عليه باب الولا فصل إنما أثبت ولا الموالح للمكلف لملف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يديه لا الحربي إذا أسلم على يديه وإلا فلبيت المال حتى يكمل قال إذا ما كمرت الشروط هذا في البيت المال <تصفيق> حتى بيونكم الصبي ذي يا الصغير لأنه كان هناك شطن يكون مخلط إذا عاد الصغير ما بشي <تصفيق> يا ولا الله ما يثبت له على المال وعلى المكاح وقعجي الولاية؟ <ده> ما بغاية <تصفيق> <تصفيق> ما بغاية لما سالنا اغار بالله هذه من لا لا ولا يا ولا ولا ما مع لا ولو العتاقية تبتولي المعتقية ولو بعور من عتاق ما وقعت تبدو وهذا للمعتق ولو اعتق كاتبه على او صلايا كذلك اذا اعتق اه لكن للماعتق الأول ما هو الضيار ماذا لا نصها معي عبدنا واحد وعبدك النص فالولالي يسن ناولا المالك دير مالك لا نص اي ناولا نصلا نعني بسرايا نعم نسبق ناولا ما لشي اي الله محبب إلا الولاد كده ناولاد يبقى من الريح دا اي يبقى من ولا لا والد ولا والد ولا ولا لا لبعه. بعض اذاعه مثلا 10 بار ما عصبها لا يد يسحب الاردن الرياضه منتهى هو هيدا ما بعشي لا بكم الله ما هو بفر تف ما يرد ولا لا لا لا لا لا. لا. لا. قال او صرايه <تصفيق> أصلا على من اعتقه يعني يعني استراجه هو ولا ولا ولا يعني ما هو أصل ولا هو ال... العبد. إيه العبد عبد. العبد العبد عتك ع عبد هذا ما هو أصل لا هم بدو زاروا لا بدو هذا سيء جل لا نقول إنهم لا ولا جل <تصفيق> لا فإذا ما هو لا بعد ما هو. مثلاً عبد عتك الله أعذع عبد هو الأصل هو العبد وسيده ما هو إلا جر له الولع ذي العبد إذا ما جاء وبش يل... المعتق عبد جمه يجر داخل آه آه آه آه ما هو أصل ما هو إلا جر ولا وجر على من منعتقه عتيقه بالنادي العبد إذا قدعتك ومعد هو في جر الولاء لسيده ها هو ولده ولا ولده في عده جر الولاء عدتك العبد ابن العبد عدتك عبد فإذاً هو جر سيد أبو سيد أبو ذلك ولا أخص من لا واحد قال الأب مملوك لا يحبه يتجع صلى يباع ولا يوهب لا أحد ولا يهب الولاء لا أحد ويلبوه شرطه الله أحبه ما يباع الولاء ويلبوه الشرط إذا الشرط ليه الولاء باع باع على سيد وشتران يكون ولا أهله مو مو لا يباع دي قال أسرابي لا أرده ارض هذه قال الولاء المعتبر قال ايه لا قال الولاء المعتبر ومن باعها من عايشه الشرط ولا ما شي تعتقدها قال انا بك تقبل مشتري والولاء المعتبر هذا يعني بالغش يريد المشتري اذا قال الغش وقال بشرطه للبائع ولا يعصب فيه ذكر انثى ده مثلا ما تبعبد ذا ما أولاد سيدة أولاد سيدة ذكر واندهار ما يعصب الله الذكر واندهار ذو الله الذكر واندهار ذو الله الذكر ما لنشأ ويورث به ولا يورث آه. قال يورث به قال بل ولا نفسه وسبب للميراث لكن ولا الولا نفسه ما <تصفيق> بيورث هو ما كتب الولا للمير. لا بيضل إرتل... يرث ما الولا عاد اهل <تصفيق> بشتي هو مبلغ انتقل من ابوهم له ولا ما بشي ما ليل. الارث لا ولا ما بينتقل يرجع ولا ها هل ولا لا تحذر إنه ما يرد لك يا مات الـ الـ الـ السيد ومعه مثلاً ولا ثلاثة وما مات العبد قد مات واحد منا ما, مع ما معهم شيء نصيب فيه لأنه ما ما له شيء جزء من الين ما بينتجل لوه يندقل أنه يور ذلك معهم نصي. اليوم ذي الفاجد ذلك معه وندقوه من مرة. ما قد ورده قمته ما قد الولاء صلاهم صلوا أولاد ما تعبوهم بعد ما قد ما تلعب خل ولا قدندقل إلهم لو قدندقل الولاء لو هو يورث الولاء نفسه يو كل واحد منهم إذا مات فيه إذا أولاد. فإذا ما تلعب مع عبه لاثنين من الأولاد ولا واحد وذيرت بس ما بالشي على الروس ما بالشي أصله ما هو ما بلا كانه إدولتها أبوهم ومنوا وجد أولا ما هو مثلها ليه؟ صورة مثل الوقت على الحياة لهو مثلها النسب من الوقت ما هو أن تفيد على الحياة؟ ماذا عندك النبي وبفه هذا ليه؟ قال الشيء إن لا يورث يعني كذي. وذاوله يورث انه نجي الكل احد مصيبة. ورجع يجي نصيب يجي هذا ويصح بين الملل المختلفة. رأسب الموت الذمي يرجع تجهل المسلم ويجي له ولا؟ على التوارث ما هو سابق لو ثبت ولا لا عارفه انه رجع حصل اسلام ولا شيء على الارض ابدا منع على الارض بس ها موجود بدرا كان مختار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 لا عكس دي باسكو قالوا تارد حتى يتفقوا كما وقع بينهم اتفاق ثبت الله مع هلا الاول لا يكون كل مولى لصاحبه يا اعتبر لما اتملك ما بيخلو المسلمين ينتمين يتولىهم يتملكهم يلزمهم ما بالبيع ولا لا ولا العتك ما بيخلوه ماشين لا <تقل> <تصفيق> ما بيخلوه ما بيخلوه ماشين ما بيخلوه ماشين مدارس ما ما يبغوا يرزم بلاش يلبع ولا بلع ما يجي بريش يا واد ايش اللي اللي بيته ماله اخيرا السوق مثل بلال مثل بلال اشترى ابو هذا عندك مزرعه يا مسيمه يا ولد اشترى من هذا الامرقه قال وأن يشترك فيه صح أن يكون جماعة أعتقوا عبد يلم ولا <تصفيق> اه قلنا العبد للمسلم لا ليه ذا الذمي والذمي للمسلم إذا أعتقه يهو مولا ماذا لا أشترك؟ أنا ما أشترك؟ أنا أشترك؟ أنا أشترك؟ أنا أشترك؟ بسفر مثلا الكافر يعتقد المسلم ويرجع يتملكها لك الله كلك الله كلك رجعوا دو المولد كل مناعتك كل مناعتك يصير له يصير للولاله وان ونشتر يشترك فيه ان يشترك فيه بسفر جماعه يومه لا الواحد يحتجي يحتجي يحتجي لا اكلوا كلهم <تصفيق> واحد يعتق <تصفيق> يعتق <تصفيق> عنهم ولا اعتقد بلا واحد ترى رايح حيني اذا ما جمعها هو واحد يتقدم لا والاول على الرؤوس هذا ولا المعاله والآخر على الحصص، لا ك لا عندهم الملك، كل من حصل يلعب على قدر حصته هل ولا، وذاك ما زا بيرجع على الحصص ما, أهم ما إذا أسلم على يدين ومن مات فنصيبه في الأول لشريكه آه ما بينتقل أنت كلا الورث هذا أو في ال ولا أو المولع أما ولا العتاق فلا أوه. وفي الأخير الورث أنت كلا الورثة نصيب كن يجيله نصيبه إذا ما تيجي الورثة في الغالب احتراز من الورثة بسبب كزوجة ومن دوي السهام مع العصبات فلا يوردون معهم وإنما يعطون أيضاً فردون من باب الأولوية مجيزتي يا زيدنا من دوي السهام مع العصبات مجيزتي؟ أطلعنا قولنا دوي السهام كيف الأب والأمة؟ فقال سواء كان عصبها ودوسها منها هذا رحم هي يعني الورث؟ دوس هام يعني من يهم الأب أو لا دوس هام دي له مصيب معين. معي مصيب عبوعتم دوس هام والعصبات دي ما معهم إلا الباقي بعد دوس هام قال قلت احترح تطلع تقضيها في حبز بالتقدم كأنه يسينهم يوردوا ويوردوا بالولاء كلهم يريدوا مبلغ قال هنا قالوا في الآخر الوارد كيف ما كان الوالد؟ ما نقول إذا مثلا ما جاء مع أولاد ما مع عصبة فيرجع على الله للشرير لا طريقة هذا والسهر ولا ده ولا أخر. قال قلب حذر من الوالد بالسبب من الزوجين ما هي ما بش. <تصفيق> ها. وكذلك من ده مع العصابات ما لا يمشي. ها. من ده السهر مثلا إذا جاء بها بنت بها. رأيت؟ Totalmente mala. ¿Qué estaba